وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِنِ تَغَوا فَئِن النَّض اللََّا وَفُ الرَّحي وَقاتِلُم حَتَ ل تَكَُ فِتَّْةُ وَيَكُونَ الدّ للَِّ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصار فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا اعتدى عليكم. الله أَنَّ الله يقوف في سبيل الله ولا تلقوا جَوَالُ الْعُمْرَةِ لِلَّهِ فَإِنْ اُصِيرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرٌ مِنَ الْهَادِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْ كُم مَرِيضًا أَو بِهِي أَذَن مِروَِهِي فَفِدَةُ مِصَ مِنْ, رأسه ففدية من صيام أَو صَدَ قاتٍ أَو نُشُك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 تنقُ اللهَّ غَ وَمُ أَ النض الله غَ شَددُ